وَقَتْ <تصفيق> يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيه فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ 119. فسوف يحاسب حسابا يسيرا 110. وينقلب إلى أهله مسرورا 111. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا 115. ويصلى سعيرا 116. إنه كان في أهله مسرورا 117. إنه ظن أن لن يحور 118. إن ربه كان به بصيرا 114. فلا أقسم بالشفق وَمَا والليل وما وسق 116. والقمر إذا اتسق 117. فَمَا طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون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 111. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون